صراط الذين انعم عليهم, غير المغضوب عليهم ولا <سراط>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 بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله رب الله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 والله الذي الشبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض